حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو نكمالا فإذا أمنتم فاذكروا الله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 وقاتنوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ما ذل الذي قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبيس وإليه ترجعون